الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحمد لله سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى آله أجمعين الطيبين الطاهرين وعلى صحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد لازلنا دائما مع الإمام علي بن أبي طالب السلام رضي الله عنه وأوضاه في سيرته العطرة في حكاية يومياته بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد رأينا أمس ما كان من أمر بيعة أبي بكر وموقف امير المؤمنين علي منها ثم ما كان من موقفه من بيعة عمر ثم مشاركته في الحياة السياسية والحياة العامة والحياة القضائية في حياة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتوقفنا عند خلافة عثمان بن عثار رضي الله عنه وأرضاه وكيف تولى عثمان رضي الله عنه الحكم مرة أخرى قلنا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعه من معه من بني هاشم لا شك أنهم كانوا يرون أنفسهم أحق بالأمر واولى بخلافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كادت أن تقع تتنا، فابو بكر الصديق وعمر رضي الله عنه رأوا ما رأوا وتولى أبو بكر الخلافة، ثم لما عند وفاة أبي بكر استخلف أبو بكر عمر رضي الله عنه وأرضاه على الناس، لكن طبعا عمر رضي الله عنه الظاهر الظاهر من الروايات الثابتة عنه أنه كان يعني بين أمرين. إما يرى أن يجعل الأمر شورى بين الناس وإما أن يولي على الناس واحدا منهم يعني هو بين هذين الرأيين مرة يرى أنه سيولي على الناس أحدهم ولهذا نجده يقول لو, لو, لو كان أبو عبيدة حيا لوليته ومرة يقول لو كان سالم مولى أبي حديث حيا لوليته ومرة يقول لو كان معاذ بن جبل حيا لوليته يعني أنه كان احيانا يرى أنه أنه أن الأفضل أن يولي على الناس لكن مرات أخرى كان يرى أن الأولى وأن الأحرى وأن ما ينبغي أن يعمل به في نظام الإسلام هو جعل الأمر شورى بين المسلمين ليختاروا من بينهم الأكثر لهم وليختاروا من بينهم من يصلح أن يكون خليفة وهذا هو الذي خطب به عمر رضي الله عنه في الناس كما في القصة التي في صحيح البخاري القصة التي في صحيح البخاري أن عند قرب وفاة عمر عند آخر حجة من حجات عمر رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فقيل له إن الزبير قال ان مات عمر بايعت عليا طبعا رواية البخاري ليس فيها التصريح بالأسماء على عادة البخاري وعادة كثير من من كتبوا السنة في ذلك الوقت أنهم يتجنبون ذكر الأسماء في مثل هذه المواطن وفي مثل هذه الأحداث ولهذا الذي في صحيح البخاري أن رجلا حتى لم يذكر اسمه أن رجلا قال إن مات عمر بايعت فلانا بحيث لو قرأت القصة في صحيح بخاري لا تعرف عما الحديث عمن يتكلم قال, قال إن, با أن رجلا قال إن مات, فلان با إن مات عمر بايعت فلانا ولا تعرف لا من هذا الرجل ولا من هذا فلان بينما بالرجوع إلى بعض الكتب الأخرى وبعض الروايات الأخرى التي جاءت مسنده والتي تم فيها التصريح بهذه الأسماء نعرف من المقصود فالمقصود في هذه القصة هو الزبير بن العوام أنه قال لأحد الناس قال إن مات عمر بايع عليا وقد ذكر ذلك الحافظ النحازر نفسه في شرح الحديث ونقل ذلك عن كتاب الأنساب للبلادري نقل أنه قد صرح بالتسمية وذكر أن الزبير هو الذي قال إن مات عمر بايع فلاناً ليس هذا الشيء بايع تعلياً ليس هذا الشاهد عندنا من القصة. وإنما الشاهد عندنا من القصة أن عمر رضي الله عنه لما قيل له إن الزبير قال إن, إن مات عمر بايعت عليا غضب عمر رضي الله عنه وأراد أن يخطب في الناس في موسم الحج أراد أن يخطب في الناس خطبة يبين لهم فيها هذا الأمر ويتحدث عن هذا الأمر طبعا كما هو في البخار عبد الرحمن بن عوف منع عمر رضي الله عنه قال له الآن الحج فيه ناس يعني عامة الناس وفي رعاة الناس فلو تركت الأمر إلى المدينة فحين ركت تستطيع أن تتكلم في هذا الأمر فإنه أدعى لعدم إثارة الشغب ولعدم إثارة الفتنة وفعلا ذلك ما فعل عمر رضي الله عنه بقي حتى وصل المدينة فلما كان في المدينة خطب طويلا إلى أن قال ثم إنه بلغني أن مقائلا منكم يقول والله لو مات عمر بايعت عليا فلا يغتر امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلت وتمت ألا وإنها كانت كذلك ولكن وقى الله شرها وليس منكم من تقطع إليه الأعناق وليس منكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر من بايع رجلا من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتل قال من بايع رجلا من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتل ثم قصة طويلة حيث يحكي قصة الصقيفة وما كان يوم الصقيفة بالتفصيل إذا عمر رضي الله عنه يرى أن الأمر يجب أن يكون شورى بين المسلمين وهو أصلا لماذا ذكر أن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقال الله شرها يعني كانت فلتة وقال الله شرها لأنها وقعت على غير مشورة من المسلمين أما اليوم عمر رضي الله عنه يدعو إلى مقاتلة من بايع ومن بويع إذا تم الأمر على غير شورى المسلمين ولذلك الظاهر أن عمر رضي الله عنه لما مات حاول أن يجمع بين الرأيين بين رأي التولية وبين رأي الاستخلاف ولذلك لما قيل له وهو ينازع الموت وقد طعن رضي الله عنه وأرضاه لما قيل له استخلف قال إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني وإن أترك فقد ترك من هو خير مني إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبي بكر وإن أترك أترك من هو خ... فقد ترك من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه ترك ولم يعين فكان عمر رضي الله عنه كأنه اختار ضئ بين الضئ بين الاستخلاف وبين ترك الأمر شورى بين المسلمين فاختارت ستة من الصحابة عين ستة من الصحابة وجعل الأمر عليهم وجعل الأمر عليهم عين ستة من الصحابة رأى أن هؤلاء الستة من خيرة الصحابة ومن السابقين في الإسلام وتوفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهم وهو فلا يمكن خروج الخلافة عن هؤلاء الستة وطبعا هؤلاء الستة على رأسهم عثمان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلح بن عبيد الله والزبير بن العواب ترك الأمر شورى بين المسلمين ليختاروا واحدا من هؤلاء الستة يجعلوه خليفة عليهم مع أنه في كثير من الروايات أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرى أن علي بن أبي طالب هو أفضلهم خيرهم جاء في روايات كثيرة إن يولوها ذلك الأجلح ويقصد علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني يتمنى لو أن الأمر آلى إلى علي بن أبي طالب خاصة مع ما تعلمون مقام علي رضي الله عنه عند عمر وكما رأينا في حكمه بين الناس وفي قضائه بين الناس فلا شك أن عمر يعلم أن علي رضي الله عنه هو أولى الناس بالاستخلاف لكن الأمر ترك شورى ترك شورى للناس بين هؤلاء الستة طبعا عبد الرحمن بن عوف كان هو المسؤول عن هذا الامر هو احد هؤلاء الستة لكن كان هو المسؤول عن تعيين الخليفة من بين هؤلاء الستة وامر عمر رضي الله عنه بطلحة الانصار بان يجمع جيشا من الناس على اساس انه لو انه بايع الناس احد هؤلاء ورفض غيره حتى يقتله لما مات عمر رضي الله عنه بدأ فعلا تنفيذ وصيته وبدأ بدأت, بدأت الشورى بين هؤلاء الست أنفسهم يعني هل يتنازل بعضهم لبعض حتى إذا عرض الأمر على عامة الناس كان الاختيار محدودا فعلا ذلك ما كان الزبير تنازل لعلي بن أبي طالب طلحة تنازل لعثمان سعد بن أبي وقاس تنازل لعبد الرحمن بن عوف فبقي ثلاثة من الستة بقي عندنا عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان ثم إن عبد الرحمن بن عوف لما رأى ذلك تنازل هو عن نفسه وبقي الأمر بين علي بن أبي طالب وبين عثمان بن عفان طبعا لا يمكن الحديث عن واقعة الاختيار لأن عبد الرحمن بن عوف الآن سيسأل الناس بس سيسأل عامة الناس بس سيسأل حتى المرأة في خدرها أيهما تفضل هل تفضل عثمان أو تفضل علي سأل الصغار وسأل الكبار وأكثر من ذلك أنه هذا الاختيار واختيار الخليفة واستشارة عبد الرحمن بن عوف للناس تزامنت مع موسم الحج وكان موسم الحج إذاك نظر لموت عمر رضي الله عنه قد حضره الأمراء قد حضره أمراء الأمصار معاوية وغيره من أمراء الأمصار الذين كانوا في عهد عمر رضي الله عنه حضروا ذلك الموقف وشاركوا في هذا الاختيار. ذلك يعني حتى يعني أنا لماذا أذكر هذا الأمر يعني لأنه كثير من الناس ومن الذين يفضلون عثمان على علي مثلا يقولون بأن الصحابة المهاجرون والأنصار قد اختاروا عثمان وقد فضلوا عثمان على علي ولهذا قال أيه السختياني من فضل عليا على عثمان فقد أذرى بالمهاجرين والأنصار يقصد هذه القلية يقول لك هذا اختيار المهاجرين واختيار الأنصار هؤلاء قد اختاروا عثمان لكن نحن نبين الآن حتى ملابسات هذه الاختيار هل اختاروا فعلا وقد اختاروا عثمان هل اختاروا فعلا عثمان لأنه أفضل من علي لأننا لا ننسى أبدا أن أن الناس خاصة الأمراء الذين حضروا في ذلك الوقت حتى كثير من عامة الناس لن يفضلوا من الأمراء إلا علموا من علموا منه شيئا من التسامح ومن علموا منه شيئا من, من يعني عدم الشدة وعدم القوة وهذا أمر طبيعي في الناس والأمراء من باب أولى وأحرى لا يريدون أميرا شديدا قويا يحاسبهم ويعاتبهم ويعنفهم ويؤنبهم ويعزلهم إن أساءوا وإنما يريدون أن يكون الخليفه عليهم رجلا ضعيفا في سياسته حليما عفوا صفوحا لا يتشدد لا يعنف لا يؤنب لا يعزل وبالطبع سيكون اختيارهم ما يعلمون شدة عليه ويعلمون, قوة ويعلمون صرامة علي ومن يعلمون حلم عثمان ويعلمون رأسة عثمان ويعلمون بعض الضعف الذي يصيب عثمان في تعامله مع الناس فلذلك كان طبيعيا أن يختار الناس عثمان ولا يختارون علي ثم إنه مما ذاد في قضية الاختيار مما ذاد رجح الكفة لصالح عثمان على علي رضي الله عنه إضافة إلى ما ذكرناه أن عبد الرحمن النعوف لما كلم علي ولما كلم عثمان لما ب... الآن بق... لم يبقى إلا علي وعثمان طلب منهم أمر طلب منهم الالتزام بأمر معين وعلى أساس هذا الالتزام أيضا سيكون الاختيار فقد طلب عبد الرحمن بن عوف منهما أن يلتزم بأن يسير بالناس بكتاب الله تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وزال شرطا آخر أمرا آخر وأن يلتزم بسيرة الشيخين قبلهما يعني بسيره أبي بكر وبسيرة عمر أما عليه رضي الله عنه فقد رفض هذا الشرط بشداء. قال: أما بكتاب الله والسنة رسول الله فنعم، وأما بسيرة الشيخين وهو هو هو في الظاهر أن يعني علي رضي الله عنه يرى نفسه أعلم من الشيخين، يرى نفسه أعلم من أبي بكر وأعلم من عمر. إذا كيف يطلب منه أن يسير على سيرة رجلين هو يرى نفسه أعلم منهما فلذلك رفض عليه رضي الله عنه الالتزام بهذا الشرط شرط الالتزام. بشذرة الشيخين، فكان الاختيار على عثمان ابن عفان، وأعلنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أعلنا أن عثمان ابن عفان هو خليفة المسلمين، وطبعا بايع الناس عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكانت البيعة عامة، وانتهى الأمر يعني يعني الأمر كما حتى عليها رضي الله عنه. ومن معه رغم أنهم يرون أنه أولى بالخلافة وأنه أحرابها لكن كما كان الأمر في في من سبقه يعني يشارك عليه رضي الله عنه كسائر الناس في الحياة اليومية وتنتهي قضية المنازعة وقضية الخلافة من خلافة تنتهي بمجرد بمجرد الاستمرار الحياة السياسية والحياة اليومية للدولة الإسلامية في ذلك الوقت والانشغال بالفتوحات والانشغال بالمعارك والحروب التي كان يخوضها المسلمون في ذلك الوقت لكن طبعا الذي هذا الأمر كان في عهد أبي بكر وكان في عهد عمر ولم يقع شيء من علي رضي الله عنه بعد ذلك بعد استقرار الخلافة وبعد استمرار الحياة لكن الأمر في عثمان يختلف لماذا يختلف؟ أولا قبل أن أتحدث عن وقع في عهد عثمان لأن الأمور استقرت في عهد أبي بكر وفي عهد عمر رضي الله عنه استقرارا تاما واستقرارا طبيعيا لكن الأمر في عهد عثمان يختلف لماذا يختلف؟ يختلف لبعض ما كان من عثمان رضي الله عنه طبعا أذكر مرة أخرى بأننا ونحن حين نتحدث في هذه المقامات نتحدث عن واقع ونتحدث عن تاريخ لا نحرفه ولا نزوره مع معرفة لكل ذي حق حقه والتأدب مع السابقين ومع معرفة أن عثمان بن عفار رضي الله عنه هو زوج بنتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم صهره في بنتيه عثمان بن عثار رضي الله عنه والذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تستحي منه عثمان بن عثار رضي الله عنه هو الذي اشترى بئر معونة وهو الذي قدم بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم تبوك ما قدم من الأموال حتى فرح صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ يقلب الأموال بيديه ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم عثمان رضي الله عنه من الصابقين الأولين إلى الإسلام ومن المهاجرين إلى الحبشة ثم من المهاجرين إلى المدينة فإذا ونحن نستعرض بعض ما حصل من عثمان وبعض ما نقم الصحابة على عثمان إن هذا هو المشكل الذي سيقع الآن لا ننسى أبدا أن نذكر فضل الله عثمان بن عثمان لا ننسى فضائله ولا مناقبه ولا ثناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه وشهادته له صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة لكن شقيقة عثمان فعلا كان يعني لم يكن ذلك الرجل الصارم لم يكن ذلك الرجل القوي كانت له هذا بشر كانت له محبة قوية وشديدة لبني قومه وهذا ظاهر حتى في حيات ظاهر حتى في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لدرجه ان عبد الله بن سعد بن أبي الصرح الذي كان يكتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام ثم ارشده واعلن بانه كان يغير على النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير عليه القرآن كان يغير عليه وآذر النبي صلى الله عليه وسلم دمه وأمر بقتله ولو كان معلقا بأثار الكعبة عثمان بن جاء واستشفع له مع كل هذه الجرائب واستشفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من بني عمه ولأنه أخ له من الرضاع فاستشفع له إذن عثمان فعلا هذا مما لا يستطيع أحد أن ينكره لغم فضائري رغم مناقبي كانت له محبة شديدة وقوية لبني قومه ولبني عمه وهذا في الحقيقة لو نظرنا إلى كل الأسباب طبعا قد نقم على عثمان رضي الله عنه أسباب كثيرة بعضها مما يعني مما لا يستقيم مما لا ينقم على مثله أنه سقط من الخاتم في البئر أو غير ذلك أو بعض أو فعلت كذا أو فعلت كذا هذا كله فقط لما استمع عليه من استمع عليه من الناس يعني يحاولون أن يملأ عليه التهب لكن في الحقيقة أشد ما نقم على عثمان والذي نقمه كثير من الصحابة هو علاقته ببني أمية هو تفضيله لبني أمية على الناس لا في الولاية ولا في العطاء وهذا أمر كان واضح بل سمح لهم أن يفعلوا في الأمصار ما يشاءون وأن يتصرفوا كيف يشاءون بل إنه رضي الله عنه لما بعدما ولي الخلافة عزل الولاة السابقين الذين كانوا في عهد عمر رضي الله عنه وعين بدلهم بني أعمامه من بني أمية بل إنه عزل سعد بن أبي وقاس المبشر بالجنة وخال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعد بن أبي وقاس مع فضله وورعه وتقواه عزل سعد بن أبي وقاس عن الكوفة ومن ولا بدله ولا بدله الفاسق السكير الوليد بن عقبه ابن أبي معيط الذي نزل فيه قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ وكلب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثافق الذي كان يسكر ويشرب الخمر ويصلي بالناس يصلي بالناس في الصبح ركعتين ثم يقول هل أزيدكم ثلاثة هل أزيدكم أربعة؟ وطبعا لأن الوليد بن العقبة هو من ابن عم عثمان رضي الله عنه فعزل سعد بن أبي وقاص وولى بدله وولى بدله الوليد ابن عقبة ابن أبي معاذ بل إنه حتى بعد ذلك لما اشتكى أهل الكوفة من فسق الوليد ولما اشتكوا من ظلمه ولما اشتكوا من جوره عزل الوليد بن عقبة من الكوفة وولى سعيد بن العاص الذي هو ايضا من بني أمية من بني عم عثمان بن عفان رضي الله عنه على مصر كان عليها عمر بن العاص وهو ساتخا وهو الذي فتحه عزل عثمان عمر بن العاص وولى عليها عبد الله بن سعد بن أبي السرح الشام كان لم تكن جميعا كلها لمعاوية كانت فقط بعض الأطراف منها هي التي لمعاوية جاء عثمان وجمع كل الشام وجعلها وجعلها لمعاوية ولهذا قلت فعلا عثمان بن عفار رضي الله عنه كان عنده محبة شديدة ومحبة زائدة ومحبة زائدة لبني قومه لدرجة أن عثمان رضي الله عنه هذا مما نقمه عليه كثير من الصحابة أنه أرجع الحكم نائب العاص والحكم بن أبي العاص هذا المجرم هذا المجرم والذي بين قوسين هو على التعريف العام للصحابي والصحابة لأن وراء النبي عليه الصلاة والسلام مات مؤمنا إلى آخره هذا المجرم الحكم بن أبي العاص طرده النبي صلى الله عليه وسلم ولفاه من المدينة لعظيم ما كان يرتكب من جرائم بوجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لأصحابه أنه تجسس على النبي عليه الصلاة والسلام مختن بالسيدة أم حبيبه النبي عليه الصلاة والسلام في خلوته مع السيدة أم حبيبه فوجد قال إني رأيته ينظر من شق الجدار كان يتجسس على النبي عليه الصلاة والسلام مع مرأته زد على أنه كان يستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام ويحاكيه ويقنده امام الناس في مشيته وفي كلامه كان يقلد النبي عليه الصلاة والسلام في مشيته وفي كلامه هذا المجرم اللعين نفاه النبي عليه الصلاة والسلام فلما كان عهد ابي بكر طلب ان يرجع فابى ابو بكر ان يرجعه وقد نفاه النبي عليه الصلاة والسلام ولما كان عهد عمر نفاه طلب ايضا الرجوع فرفض عمر فلما كان عثمان لأنه من بني أمية أرجعه إلى المدينة وكان طبعا كان هذه الأمور التي نقمها كثير من الصحابة على عثمان رضي الله عنه زد على ذلك أن مروان ابن هذا المجرم أن مروان ابن الحكم وهو مجرم وقد قتل كما قتل طلح ابن عبيد الله وذور ما ذور وكذب ما كذب وكان رأس في الفتنة جعله عثمان بن عفان مستشاره ووزيره وقربه إليه ما لم يقرب إليه أحد من الناس بل حتى في كثير من أحاديث الفتنة نجد أن عثمان التقى ببعض هؤلاء السائرين عليه وبعض أو بعض الصحابة الذين جاءوا إليه وتكلم معهم وتحدث معهم ورجع عثمان إلى رأيهم ما إن يدخل بيته؟ ويلتقي هذا مروان المجرم هذا ما إن يلتقيه حتى يغير رأيه من جديد وحتى يقلب عليه كل, كل ما اتفق كل ما اتفق عليه مع الناس وكان هذا أيضا من الأمور العظيمة التي ينقمها خاصة عليه بن أبي طالب رضي الله عنه من الأمور التي كان ينقمها عليه رضي الله عنه على, على عثمان أنه, أنه كان قد كرب مروان ولهذا قلت هذه القضية تقريب بني اميه و إعطاء دنيء من الصلاحيات ما ليست لغيره وأكبر ما ينقل على عثمان. أما الأمور الأخرى كلها يمكن ردها ينقل على عثمان أنه أنه لم يشهد بدر هل هذا مما ينقل عليه؟ نفعل مما نقيم عليه أنه لم يشهد بدر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أذن له بالبقاء من أجل السيّل رقيا. ينقم عنه قضية أحب الله عز وجل قال إن الذين تولوا منكم يوم انتقى الجامعة إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ينقم عليه عدم خضور بيعة الرضوان أن بل أشرف بيعة أن النبي عليه الصلاة والسلام بايع له بنفسه ينقم عليه أنه جمع القرآن بل هذا من مناقبه نعم لا يعني لا فعلا وقعت له مما نقم عليه بعض المشاكل وإن كانت تلك المشاكل بعض الناس قد يعني بالغوا فيها وأعطوها من الحجم أكثر مما لا لكن حقيقة وقعت له مشاكل مع أبي ذر الغفاري وقعت له مشاكل مع عمار هذا صحيح ولهذا نقم عليه لكن أكثر ما نقم عليه قضية تقريب لبني أمية ولهذا كان موقف الصحابة منه سيئا وهذا أمر لا يمكن أن ينكر عليه أحد لا يمكن أن ينكره أحد يعني القضية ليست قضية الثوار الذين جاءوا واجتمعوا على عثمان لكن من كان بداية المؤل من كان أول مؤلب على عثمان من كان أول ناقم على عثمان الصحابة كبار الصحابة على رأسهم السيدة عائشة بل في بعض الروايات إن صحت أن السيدة عائشة كانت تقول إلعنوا نعثلا وطبعا هذه الحكاية أوردها ابن كثير لنفس متأكد يعني من صحة الإسناد وقد لا يكون الإسنادها صحيحا لكن أنا أقول فقط أنه حتى روي أن عائشة قالت إلعنوا نعثلا فإن نعثل قد كفر تقصد به عثمان لكن بغض النظر عن صحة إسناد هذه الرواية عدم صحتها السيدة عائشة نقمت على عثمان هذا مما لا ينكر أحد وكثير من الروايات فيما بعد مقتل عثمان في كثير من الروايات الثابتة الصحيحة أن بعض الذين أنكروا على السيدة عائشة خروجها يوم الجبد قالوا أليس أنت التي كنت تحرضين وأنت التي كنت تؤلبين اليوم تطالبين بدم عثمان ثم عبد الرحمن بن عوف نفسه، عبد الرحمن بن عوف نفسه الذي بايع علي عثمان رضي الله عنه كان من الذين نقموا على عثمان، زيد على ذلك طلحة، وزل على ذلك الزبير أيضا كانوا من أكبر الناقمين على عثمان. وين لم أذي، بماذا يفسر لأحد أنه لم يكن هؤلاء كبار الصحابة لم يحموا عثمان رضي الله عنه يوم مقتله يوم, يوم قتله لماذا لم يحموا ولماذا لم يكونوا على بابه ولماذا لم يمنع هؤلاء الثوار من الدخول عليه وقد حاصروه ومنعوا عليه الطعام ومنعوا عليه الشراب أين كانت صحابته يومئذ بما فيهم اولئك الذين سعوا فيما بعد من اجل دمه أين كانوا يوم الحصار لم يكونوا لانهم فعلا كانوا ينقمون على كانوا ينقمون على كانوا ينقمون على عثمان وكان عندهم فعلا موقف سيء من عثمان وكما قلت هذا الأمر لا يمكن أن ينكره وأحد سعد بن أبي وقاص أيضا كان من, من الذين ينكرون على عثمان ما كان عليه ثم كان ما كان من قضية أن بعض الثوار بعضهم جاءوا من مصر وبعضهم من المدينة وبعضهم من العراق جاءوا واجتمعوا على عثمان وطالبوه بأن يعزل أولئك بأن يغير شيئا من سياسته خاصة في توليته لأقاربه من بني أمية وبأن يعزل طالبه بعزل أولئك الولاة أو أن يتخلى عن الخلافة قالوا إما تتخلى عن الخلافة وإما تعزل بولاكك عنه طبعا عثمان رضي الله عنه رفض وقال لا أنزعوا سربالا سربالا الله سبحانه وتعالى ثم كانت الطامة الكبرى الطامة الكبرى والعظمى والتي كانت كانت من أعظم الأسباب من أعظم الأسباب في مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه هو تلك الرسائل التي وجدت كان هؤلاء الذين رجعوا أهل مصر كانوا راجعين رجعوا من عثمان في طريقهم إلى مصر فوجدوا رجلا فوجدوا رجلا في الطريق الى مصر في الطريق إلى مصر فأخذوه وفتشوا ما معه فوجدوا عنده كتابا فيه رسالة من عثمان إلى واليه على مصر عبد الله بن سعد بن أبي السرح يطلب منه أنه إن وصل القوم إلى مصر ضربوا أعناقهم يطلب منه ضرب أعناق أولئك الذين كانوا عند عثمان وهم في طريقهم إلى مصر وجدوا أيضا بعض وجدت أيضا بعض الكتب التي من بخط سيدة عائشة وطبعا كان هذا الأمر مما نقموا به كثيرا على عثمان ومما ألّلهم وحرك قلوبهم لاتجاه قتل عثمان مع أن هذه الرسائل فعلا لم يكتبها عثمان بن عفار رضي الله عنه وإنما كتبها المجرم مروان بن الحكم هو الذي كتبها وظورها وجعل عليها ختم عثمان ولهذا كان الصحابة يحذرون كثيرا من مروان بن الحكم هذا الذي للأسف الشديد البخاري جعله روا عنه وكأنه فقيه من فقهاء المدينة وذكر عنه أقل عنه في موضع من المواضع نقل عنه قوله في مسألة معينة مع أنه كان مجرما أثيما وكان هو أعظم الأسباب في, في, في هذه الفتنة بل كثير من الروايات تحدث عن ابن سبأ ما ابن سبأ وبأن ابن سبأ كان محرك هذه الفتنة وكان وراء هذه الرسائل وغير ذلك بغض النظر عن إثبات بغض النظر إن كان ابن سبأ هذا حقيقة أم كان خيالا كما يقول البعض أو كان حقيقة كما يقول البعض لكن لم يكن حتى وإن كان حقيقة فلا يمكن أن يكون له هذا الدور الذي تنسجه له بعض كتب التاريخ وأنه المحرك لكل شيء وكأن الصحابة دمى يتلاعب بها ويحركها كيف يشاء ويسير الأحقاد والنزاعات بل القتل والمعارك بين أفضل الصحابة وبين خيار الصحابة وبين السابقين من الصحابة وهم لا يدرون شيء لهذا الغضاء لكن الذي هو ثابت يقينا هو الدور الخطير الذي لعبه مروان بن الحكم بجانب عثمان، بل علي رضي الله عنه في آخر حديث له بينه وبين عثمان قبل أن يقرر علي، أن لا يكلم عثمان بعد ذلك؟ آخر حديث له يعني كان حديثهم حول مروان بن الحكم. قالوا إما أن تترك هذا الرجل وإما لن أكلمك بعد ذلك بعد هذا اليوم. لكن عثمان أصر على أن يكون مروان بن الحكم مستشاره وعلى أن يكون وزيره أن ينصحه بنصائح، وكانت النتيجة أن أولئك الثوار جاءوا وأحضوا. بدار عثمان بن عثمان ومنعوا عنه الطعام ومنعوا عنه الشراب والصحابة رضوان الله عليهم نظرا لموقفهم من عثمان لم يكونوا في ذلك اليوم الفقط ومع ذلك يعني هم عندهم شيء من عثمان لا يستطيعون أن يكونوا هناك وفي نفس الوقت يعلمون فضل عثمان ويعلمون سابقة عثمان ولذلك أرسلوا بعض أبنائهم لحراسة عثمان رضي الله عنه من أمثال علي رضي الله عنه أرسل الحسن وأرسل الحسين والزبير أرسل عبد الله ابن أرسل ابنه عبد الله وغير ذلك من أبناء الصحابة الذين كانوا يحرسون رغم أن عثمان خرج وأمرهم بأن ينصرفوا وأنه لا يريد حراسة من أحد ثم كان ما كان من تسلط السوار على البيت ودخولهم على عثمان رضي الله عنه وقتله فذهب عند ربه شهيدا رضي الله عنه وأرضاه وأكرم مثواه على كل حال فله من الفضل وله من الصبر بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قد شهد, قد شهد له بأنه يموت شهيدا حين كان على جبل أحد فقال أثبت فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان وكان النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان فهذه هي يعني بالإجمال طبعا نحن لم ندخل في تفاصيل كثيرة لكن هذه هي بالإجمال الملابسات العامة لمقتل عثمان بن أفان رضي الله عنه وأرضاه ثم الغريب يعني في تزوير التاريخ أن يأتي أحد ويريد أن ينكر أن الصحابة كان لهم موقف سيء من عثمان الذي ينكر هذا مثل الذي ينكر الشمس في رائعة النهار أن كبار الصحابة كان لهم موقف من عثمان وكانوا ينقمون على عثمان كثيرا من سياساته أو يأتي شخص وقد رأيت هذا ورأيت كثير من الكتابات التي تريد أن تبرئ التي تريد تريد أن تبرر مروان بن الحكم مع أن هذا أيضا إنكار الدورة الخريج الذي كان يقوم به هذا المجرم كإنكار الشمس في رابعة النهار قتل عثمان رضي الله عنه فهب الناس إلى علي رضي الله عنه كان قد اعتزل لما وقعت الفتنة كان قد اعتزل في بيته فهب الناس الآن نحن نتحدث كيف بولع علي بن أبي طالب عليه السلام هب الناس وتكاثروا جميعا بما فيهم كبار الصحابة تكاثروا على بيت علي رضي الله عنه وطلبوا قالوا إن اليوم يعني لا نرى أحدا أهلا لهذه الخلافة غيرك فامدد يدك نبايعك فطلبوا من علي رضي الله عنه يبايع لكن علي في بادئ الأمر رفض رفض أن يبايع نظر الوقت كان فتنة وهو لا يريد أن يدخل الآن وسط هذه الفتنة ودم دم عثمان رضي الله عنه لا زال يجري فرفض علي رضي الله عنه لكن القوم أصر عليه وأكد عليه وقالوا لن نبايع علي أحد غيرك فلما رأى ذلك علي رضي الله عنه لما رأى ذلك واليمكن القول بأن بيعة علي بن أبي طالب هي أول بيعة شرى حقيقية لأن علي رضي الله عنه لأننا رأينا لم تكن الشرى في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر في عهد عثمان كانت على الستة فقط لكن علي رضي الله عنه رفض أن لا يبايع حتى البيعة الأولى أن لا يبايع إلا في المسجد وأن يبايعه عامة الناس ولذلك خرج عليه السلام خرج حتى جاء المسجد وهناك في المسجد بايعه عامة الناس بل بايعه كبار الصحابة رضوان الله عليهم مثل طلحة ومثل الزبير فإنهما أيضا كان من المبايعين لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه طبعا كما أننا نقول ليس هناك إجماع على بيعة أبي بكر لأن يوجد كثير من المعارضين الذين عارضوا البيع ولم يبايعوا كذلك لا يمكن القول بأن علي رضي الله عنه بيع بالإجماع بل أيضا علي رضي الله عنه لم يبايع بالإجماع وهناك من امتنع من امتنع عن بيع أبي بكر وعلى رأسه من, من امتنع عن بيع علي بن أبي طالب وعلى رأسه السيدة عائشة السيدة عائشة لم تبايع علي بن أبي طالب كذلك لم يبايع كعب بن مالك لم يبايع زيد بن ثابت لم يبايع حسان ابن ثابت سعد بن أبي وقاس عبد الله بن عمر رأى أن الوقت وقت فتنة لم يبايع أي ما زيد على الأمراء الذين كانوا في بلاد أخرى من أتباع من أقرباء عثمان بن عفان مثل معاوي بن أبي سفيان هؤلاء لم يبايعوا أصلا فهؤلاء رفضوا أن يبايعوا لعلي رضي الله عنه لكن طلح والزبير كان من المبايعين لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أول طبعا بدأ علي رضي الله عنه بدأ, بدأ في يعني يومياته في الخلافة ويومياته في الحكم طبعا كأي حاكم يأتي جديد لا بد له أن يغير لا بد له أن يضع من فيه خاصة فيما يتعلق بولاة الأنصار لما يحكم الحاكم يرى إن كان أولئك الولاة ثقة عنده فأبقاهم وإن لم يكونوا ثقة عنده طبعا سيغيرهم وفعلا ذلك ما فعل علي رضي الله عنه علي رضي الله عنه بدأ يغير الولاة الذين كانوا في عهد عثمان رضي الله عنه عرض الله بن سعد بن أبي السرح الذي عينه عثمان رضي الله عنه إلى مصر استبدله علي بن أبي طالب وعين بدله قيس بن سعد بن عبادة عثمان بن حنيف عينه ال ال عينه علي بن أبي طالب عينه على الشام عينه على الشام سهل بن بن حنيف عينه أيضا بدله عبد الله بن عامر بدل عبد الله بن عامر بالبصرة إذن خاصة الشام الولاد في باقي البلدان يمكن تغييرهم ويمكن أن يقع هذا التغيير دون إشكال لكن الإشكال هو في الشام معاوية وهو يحكم الشام منذ زمن بعد منذ عهد عمر منذ عهد عمر ومعاوية يحكم الشام وطول مدة خلافة عثمان بن عفان الآن مع موقفه من علي بن أبي طالب ثم الآن علي ابن أبي طالب يغيره لا شك أن الأمر لم يروقه ولن يعجبه لدرجة أن حتى بعض الناس اقترحوا على علي بن أبي طالب أن لا يغير عثمان وأن يتركه على منصبه حال أن لا يغير معاوية وأن يتركه على منصبه حتى يبايع وتستسب الأمور ثم بعد ذلك إن شاء غيره لكن من أول الإجراءات التي اتخذها علي رضي الله عنه من أول الإجراءات التي اتخذها عزل المعاوية وطبعا هذا الامر لم يعجب معاوية وسيكون له من الاثار ما سيكون بحيث اعلن رفضه لبيعة علي واعلن خروجه عن بيعة علي بن ابي طالب في الوقت ذاته طلحة والزبير الذان بايعا علي رضي الله عنه خرج من المدينة وذهبا الى مكة وكذلك السيدة عائشة خرجت الى مكة واجتمع هؤلاء بمكة طلحة والزبير وعائشة اجتمعوا في مكة وبدأوا يتذاكرون أمر عثمان وكأنهم يعني هذا تحليل فقط يعني ليس هنا التصريح لكن تحليل كأنهم قد ندموا على ما كان منهم من التفريط في دم عثمان وعلى أنهم كانوا من المؤلبين ومن المحرضين على عثمان حتى ما وقع ما وقع وحتى زهق ما زهق من دمه رضي الله عنه وارضاه فلذلك قرروا المطالب بدم عثمان بن عفان. وقالوا وطلبوا طلبوا من علي رضي الله عنه أن يسلمهم قتلة عثمان مع أن علي رضي الله عنه إذ أصلا هم هؤلاء الثلاثة كانوا أعظم المحرضين وأعظم المؤلمين على قتل عثمان رضي الله عنه ثم إن علي رضي الله عنه الأمر قد يعني لا زال حديث عهد بحكم ولا زال حديث عهد ولا حديث حديث عهد بسياسة ولا يعلم بالضرط من هؤلاء الذين سيقدمهم لدم عثمان على أن لا معاوية ولا هؤلاء الثلاثة ليسهم هم أولياء عثمان عثمان كان له أبناء وهم أولى الناس بالمطالبة بدمه حتى معاوية نفسه وإن كان من بني عم عثمان لكنه ليس الأولى بطلب الدم عثمان كان له أبناء ولم, ولم يطالبوا بدم عثمان فلهذا علي رضي الله عنه كان من الطبيعي وقد كان مشقا ومصيبا في ذلك كان من الطبيعي أن لا يستجيب لهؤلاء الذين طلبوا منه آآ آآ طلبوا منه دم عثمان بن عفان رضي الله عنه لكن طلحة والزبير خرجوا واجتمعوا في مكة وكان علي رضي الله عنه بعد ذلك قد غير عاصمة, عاصمة خلافته غيرها أول مرة تغير العاصمة العاصمة في عهد علي لم تكن هي المدينة كما كانت في عهد السابقين وإنما غير علي بن أبي طالب غير موضع خلافته إلى الكوفة طبعا السبب في تغيير عليه حتى يكون قريب من الشام لأن المدينة كانت بعيدة عن الشام والكوفة والعراق قريب من الشام فلذلك غير علي رضي الله عنه موضع خلافته إلى الشام إلى الكوفة ثم إن طلحة والزبير وعائشة اجتمعوا وجمعوا معهم ما جمعوا من الناس وخرجوا لملاقات علي رضي الله عنه في العراق خرجوا لملاقات علي واتجهوا إلى البصة خرج معهم كثير من الناس الذين اقتنعوا بفكرة طلحة والزبير وفكرة عثمان ولم تخرج من أمهات وطلبت طلبت السيدة عائشة طلبت من أمهات المؤمنين الخروج معها وكانت التي ستخرج معها الوحيدة التي كانت ستخرج معها في مخرجها ذلك هي السيدة حفصة بنت عمر لولا أن عبد الله بن عمر منعها من الخروج وحبسها عن الخروج. أما السيدة سلمة أم سلمة فقد رأينا سابقا موقفها وكيف أنها نهت السيدة عائشة عن خروجها وأنبتها في ذلك وعاتبتها عتابا شديدا وكيف أنها جاءت إلى عمر بعمر ابنها إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقالت لو أنا لا أجدو إلا هذا الابن سنرى فيما بعد يعني كيف أنها وضعت ابنها بين يدي أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كان فعلا عمر كان مشاركا لعلي رضي الله عنه في حروبه وفي مواقفه ثم خرج خرجت السيدة عائشة ومعها طلحة ومعها الزبير ولما كانوا في طريقهم التقوا مروان بن الحكم وسعيد بن العاص واجتمعوا جميعا على التأليم مع أن عائشة وطلحة والزبير كانوا في الصف المناوئ لعثمان ومروان بن الحكم المجرم كان في صف عثمان ومع ذلك فقد تمالأ واتفق معهم على المطالبة بدم عثمان حسب ما يدعون وحسب ما يزعمون وطبعا لما كانوا في الطريق, الطريق مر الموكب الذي فيه السيدة عائشة لما كانوا في طريقهم إلى البثرة مروا بمنطقة منطقة فيها ماء يدعى بماء الحوأب ذلك الماء يدعى بما الحوَّاب. فقالت هي لما مرت بالماء سألت السيدة عائشة. قالت ما اسم هذا الماء؟ قالوا ما الحوَّاب. فقالت ردوني ردوني. فأرادت أن ترجع رضي الله عنها وأرضها لأن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح قالت أية كنا قال أية أية كنا تنبح عليها كلاب ماء الحوأب لأن لما مرت بذلك الماء سمعت نباح الكلاب فسألت عن الماء فقال هذا ماء هذا ماء الحوأب فلما تذكرت تذكرت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها أرادت أن ترجع لكن طبعا تدخل عبد الله بن الزبير ومروان وبعض من كانوا معها وقالوا إنما أنت تريدين الإصلاح وغير ذلك بل جاء في بعض الروايات أنهم جاءوا لها بأربعين رجلا في بعض الروايات جاءت أنهم جاءوا لها بأربعين رجلا يقسمون بالله أن هذا الماء ليس ماء الحوأب وأن ماء الحوأب غير هذا الماء ثم لا زالوا بها رضي الله عنها أربعة حتى قبلت أن تتم المسير وأتمت مسيرها إلى أتمت مسيرها إلى البصرة والبصرة كان قد عين عليها علي بن أبي طالب عثمان بن حنيف فوقع ما وقع معهم تفاوض من الطائفتين من طائفة الطلح والزبير ومن عثمان بن حنيف ومن معه ثم اتفقوا على انتظار مجيء علي بن ابي طالب رضي الله عنه ووصوله وفعلا جاء علي رضي الله عنه ووقع ما وقع بينهم من المفاوضة والكلام عن ما عن عن دم عثمان وكيفية ومحاولة الاتفاق كان يعني حتى كاد أن يقع الصلح بين الطائفتين وتوافقوا على الكلام في الغد. فلما توافقوا على الكلام في الغد ورجع كل واحد الى معسكره قام البعض سواء من هذا المعسكر او من هذا المعسكر ووقع بعض الرمي بالليل من بعض الذين ارادوا فعلا هذه الفتنه وسعوا في هذه الفتنه وقع بعض الرمي في المعسكرين ليلا فكان ذلك سبب نشوب الحرب ومن الغد بدات الموقعه التي تسمى موقعه الجمل لان السيده عائشه كانت على هودجها فوق الجمل كانت مشاركه في تلك الحرب ووقعت مقتل عظيمة بين الصحابة يعني الإنسان طبعا نحن نحكي التاريخ لكن لا نجرد هذا التاريخ من عواطفنا لا نجرد هذا التاريخ من تألمنا على ما وقع بين خيار الصحابة وبين كيار كبار الصحابة وعلى رأس الجيشين السابقون الأولون من المهاجرين ومن السابقين والأوائل في هذا, في, في هذا الدين وقعت مقتل عظيمة في ذلك اليوم وعلى أن كثيرا من, من هؤلاء وعلى رأسهم كبار الصحابة رضوان الله عليهم قد رجعوا أثناء المعركة إذا ذكروا بالله سبحانه وتعالى وهذا مما يميز معركة الجمل عن معركة الصفين التي سنتعرض لها في الحصة القادمة إن شاء الله عز وجل أن القوم كانوا فعلا متأولين إن قيل أن المقاتلين لعلي كانوا متأولين وقصد به أهل الجمل ففعلا أهل الجمل كانوا متأولين ويدل على ذلك أنهم لما ذكروا بالله تعالى حتى وسط المعركة كما وقع للزبير لما جاء علي بن أبي طالب قال يا زبير أتذكر إذ قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تقاتل عليا وأنت له ظالم قال والله ما ذكرت هذا إلا اليوم يعني أنا نسيت هذا الحديث ونسيت هذه القصة وكان هذا السبب في خروج الزبير رضي الله عنه في خروجه من المعركة إلى أن تبعه المجرم ابن جرموز فطعنه فقتله رضي الله عنه واهدا وجاء فرحا مستبشرا براسه يريد ان يحمله الى علي بن ابي طالب فلما قيل له ان ابن جرموز يحمل راس الزوير في الباب قال بشر قاتل بن الصفيه بالنار اما طلحه بن عبيد الله فقد ندم وسط المعركه وهو وسط المعركه ندم وخرج من تلك المعركه وقد قتل فيها اعداد كبيره طبعا الروايات كثيرة لكن اقلها مئات من القتل في ذلك اليوم بعض الروايات الآلاف تذكر آلاف مؤلفه قتلت في ذلك اليوم طلحة بن عبيد الله غادر أيضا ندم على ما كان منه وغادر المعركة فتبعه المجرم مروان بن الحكم وهو من صفه وهو في صفه وفي جيشه تبعه المجرم مروان بن الحكم فرناه فقتل رضي الله عنه ورماه بسهم فقتل رضي الله عنه وارضاه ثم بقيت المعركة إلى أن سقط الجمل السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه فلما سقط جمل السيدة عائشة توقفت المعركة وكان طبعا هزيمة لأصحاب الجمل يعني هزيمة أصحاب الجمل في ذلك اليوم ولما سقط, سقط جمل السيدة عائشة وكادت السيدة عائشة أن تسقط من جملها على الأرض أوقفت الحرب وأكرم علي بن أبي طالب السيدة عائشة أيما إكرام وأرسل معها أربعين من النساء يرعون يرعينها ويقومن بها وبكى علي بن أبي طالب رضي الله عنه بكاء مرا في ذلك اليوم ولهذا لما نظر إلى محمد بن طالح بن عبيد الله قال أسفا على أبي محمد يا أسفا على أبي محمد والله إني لأرجو أن أكون أنا وأبيك من مثل الذين قال فيهم الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صرور متقابلين ثم قضت هذه المعركة ورجع علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الكوفة ورجعت السيدة عائشة إلى المدينة وقتل طلحة الزبير رضي الله عنهما وأرضاهم وغفر لهم وطبعا كما قلت يعني الحديث عن الجمل وهذا مما ينبغي أن يفرق في كثير من الناس الحديث عن الجمل ليس هو الحديث عن الصفرين الحديث عن الجمل شارك فيها كبار الصحابة من الصادقين في الإسلام ممن لهم قدم صدق في الإسلام ممن كانوا متأولين حقيقة ممن ندموا على ما كان منهم وعلى صار على ما صار منهم لما ذكروا بالله سبحانه وتعالى ممن لم يسلكوا سبيل الحيال ولا سبيل الخدع أثناء حربهم مع الإمام علي رضي الله عنه على خلاف كل هذا كان في معركه صفين كما سنرى في الحصه القادمه اقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين